بسم الله الرحمن الرحيم العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم, تقدم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوتك إذا ذات فليستجيبوا لِي وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون مناجأ سبحان الذي رفع السماء سبحانك سبحانك سبحان الذي بسط الأرض سبحانك سبحانك سبحانك, سبحانك, سبحانك لا من جاء جاء منك إلا إليه مناجأ إلهنا أذقنا حلاوة المغفرة واجعلنا طلقاء عفوك واجعلنا طلقاء عفوك وعتقاء رحمتك مناجا, مناجأ. اشراقت بنورك السماء سبحانك سبحانك وأنارت بوجهك الظلمات سبحانك سبحانك خشعت لك رقابنا سبحانك سبحانك وخشعت لك قلوبنا سبحانك مناجا اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب خطونا إليه بأرجلنا أو مددنا إليه أيدينا أو تأملناه بأبصارنا أو أصغينا إليه بآذاننا نطقت به ألسلتنا مناجاجة تسبح لك كل شجرة سبحانك سبحانك ولك تمجد كل مدر سبحانك سبحانك ولك تسبح الطير في أوكارها سبحانك سبحانك والوحوش في قفارها سبحانك سبحانك والحيتان في بحارها سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك آجة. سبحانك الله مئنا نستغفرك نستغفرك إنك كنت غفران سبحانك اللهم متعنا وأسعدنا برؤية وجهك الكريم اللهم يا حي يا قيوم لا تحجبنا عنك لا تحجبنا عنك La tahjibna'ink Subhanallah. Ana وصفت نفسك بالرحمة فارحمنا سبحانك سبحانك وأنت الذي سميت نفسك بالعفو فعفو عنا سبحانك سبحانك فعفو عنا سبحانك سبحانك فعفو عنا, سبحانك سبحانك فعفو عنا يا ملك يا ملك يا من الملوك فقراء بين يديه اللهم اقض حوائجهم اللهم اقض حوائجهم اللهم اقض حوائجهم, حوائجهم برحمتك يا الهنا الهنا الهنا إلهنا ما أصغينا إلى حفي في شجر سبحانك سبحانك ولا ترى النوم سبحانك سبحانك ولا غرير ما سبحانك سبحانك إلا وجدنا شاهدة بوحدانيتك سبحانك سبحانك دالة على أن ليس كمثلك شيء سبحانك انك سبحانك, سبحانك ليس كمثلك شيء سبحانك سبحانك ليس كمثلك شيء سبحانك سبحانك ليس كمثلك شيء مناجاة بصوت القارئ ادريس ابكر مناجاة فاغف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 الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تسوء ظلوننا بأعمالنا الحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربنا الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا الحمد لله الذي يجزي بالصبر فرحا وسلوانا إلهنا كم من نعمة أنعنت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بنية ابتليتنا بها ابتليتنا بها قل لها عندك صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فل لم يحربنا ويا من قل عند بنيته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رأنا ويا من رأنا ويا من رأنا على المعاصي فلم يفضحنا يا من رأنا عاصف لم يفضحنا فلم يفضحنا ويا ذن عملا لا تحصى أبدا ويا ذن معروف الذي لا ينقطع أبدا إلهنا سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي بسط الأرض سبحانك سبحانك سبحانك لا عمل جال لا من جابك إلا إليك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 نظرة تجبرنا بها يا كريم إلهنا إلهنا ما أصغينا إلى حفيف شجر ولا ترنم طائر ولا خير ما إلا وجدناها شاهدة بوحدانيتك دالة على أليس كمثلك شيء ليس كمثلك شيء وأنك غالب لا تغلب عدل لا تجور إلهنا إلهنا إن كانت الخطايا أسقطتنا لديك فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا بحسن توكلنا عليك إلهنا إلهنا تسبح لك كل شجرة ولك تمجد كل مدرة ولك تسبح الطير في أوكارها واللحوش في قفارها والحيتان في بحارها إلهنا إلهنا سبقت له منك الحسن وزيادة طوبى لمن سبقت له منك الحسن وزيادة اللهم اغننا عن هبة الوهابين بهباتك. اللهم اغننا عن هبة الوهابين بهبتك واكفنا وحشة القاطعين بصلتك حتى لا نرغب إلى أحد معك حتى لا نرغب مع أحد معك إلهنا إلهنا إلهنا, إلهنا اللهم قن المعاصي واستعملنا بالطاعة وارزقنا حسن الإنابة وطهرنا بالطاعة توبنا وأيدنا بالعصمة واستصلحنا بالعافية وأذقنا حلاوة المغفرة إلى هنا أذقنا حلاوة المغفرة واجعلنا طلقاء عفوا وجعلنا وجعلنا طلقاء عفوك وعتقا رحمتك واكتب وكتب لنا أمانا من سخطك إلى هنا هنا لا تعرض عنا وقد أقبلنا إليك لا تحرمنا لا تحريمنا لا تحريمنا وقد رغبنا إليك أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة فرحمنا أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة فرحنا وأنت الذي سميت نفسك بالعفو فعفو عنا, فعفو عنا فعفو عنا فعفو عنا اللهم إنا نستغفرك لكل نذر نذرنا ولكل وعد وعد وكل عهد عاهدنا ثم لم نفي به إلهنا نستغفرك لكل ذنب عاهدناك بالتوبة منه ثم عدنا إليه نستغفرك يا الله نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا من بلاء الدنيا واشفنا من نزغات الشيطان وداونا من الضلال والزلل وجعل للسكينة في قلوبنا سكن وجعل للسكينة في قلوبنا سكن وللتقوى في أنفسنا manzila منزلا وجعلنا من خشيتك على حذر إلهنا اجعلنا من خشيتك على حذر اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب خطونا إليه بأرجلنا أو مددنا إليه أيدينا أو تأمنا ملناه بعبصارنا أو أصغينا إليه بعذاننا. نطقت به ألسنتنا أو استعنا برزقك على عصيانك فسترته علينا فسترته علينا اللهم إنا نستغفرك من كل سيئه ارتكبناها ارتكبناها في وضحناها أو سواد الليل في ملأ أو خلوة في سر أو علانيا فلم نستحي منك فلم نستحي منك فلم نستحي منك, فلم نستحي منك إلهنا يا من قلت أقولك الحق وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضة يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين والسماوات والسماوات مطويات نستغفرك من كل فريضة أو جبتها علينا في ليل أو نهار تركناها خطأا أو عمدا أو نسيانا أو جهلا اللهم إنا نستغفرك نستغفرك نستغفرك نستغفرك كنت غفارا إنك كنت غفارا يا من قلت وقولك الحق قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الذين أسرفوا على لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر إن الله يغفر خروج جميعات إنه هو الغفور الرحيم إلهنا نسألك عتقك من النار نسألك عتقك من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا وجميع المسلمين إلهنا يا من قلت وقولك الحق وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ونحن نقسم بك أنك تبعث من يموت إلهنا اتجمع بيننا وبينهم في نارك أتجمع بيننا وبينهم في نارك سبحانك انت العدل سبحانك انت العدل عن نفسك وما أنا بظلام للعبيد. اللهم اصرف عنا عذابك، اصرف عنا عذابك، اصرف عنا انتقامك، اصرف عنا سخطك. إنا اللهم إنا ضعفاء، ضعفاء. اللهم إنا ضعفاء. فلا تهلكنا بعذابك لا تهلكنا بصخطك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي هذا الجمع اللهم اغفر لي هذا الجمع اللهم يا ربنا فرج همومهم فرج فرجهمهم فرج اللهم يا الله اللهم قضي حوائجهم لا تدع لهم حاجة إلا قضيتها اللهم إنهم أتوا إلى مسجدك هذا خوفا ورجاء خوفا ورجاء اللهم أمنهم مما يخافون أمنهم أمنهم ما منهم مما يخافون اللهم وهب لهم ما يرجون هب لهم ما يرجون برحمتك يا أرحم الراحمين الله اللهم يا ربنا اللهم اغفر لنا جميعا اللهم يا الله اشملنا بعفوك اشملنا بسترك اشملنا بسترك اشملنا بسترك يا رب العالمين اللهم يا ربنا اغفر لنا بالشيخ الكبير اغفر لنا بالشيخ الكبير ما شابت يحلده فيك اللهم يا ربنا اللهم اغفر لنا بالأم الرؤو اغفر لنا بالأم الرؤو برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا الدعاء هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الزاع إذا ذات فليستجيبوا لي وليؤمنوا إلى علم مناجأ, مناجا سبحان من استدرك بالتوبة ذنوبنا وكشف بالرحمة غمومنا وصفح عن جرمنا بعد جهلنا وأحسن إلينا بعد إساءتنا إلهنا إلهنا لا نذل إلا لك ولا نشتاق إلا إليك ولا نخاف إلا منك إلهنا إلهنا إلهنا, إلهنا الرغبات بك منوطة والحاجات ببابك مرفوعة والأخبار بجودك شائعة والآمال نحوك نازعة والثناء عليك متصل ووصفك بالكرم معروف ووصفك بالكرم معروف والخلال ونائق إلى لطفك محتاجة والرجاء فيك قوي والظنون فيك جميلة والظنون فيك جميلة والأعناق لعزك خاضعة والأعين إلى رؤيتك مشتاقة والأعين إلى رؤيتك مشتاقة لأنك أنت الله العظيم والرب الرحيم والجواد الكريم إلهنا أنت المطلع على خبع الضمير والمحيط بكل مستور سبحانك سبحانك لا تخفى عنك ذرة ولا تفوتك خطرة إلهنا ذكرنا لك بتوفيقك ووصفنا لك بتأيدك لك عنت الوجوه لك عنت الوجوه ولقدرتك ذلة الصعاب وعلى بابك أنيخة الركاب إلهنا, إلهنا إليك نفزع ولقدرتك نخضع ومن عقابك نخشع وبفضلك نروى ونشبع وفي رياضك نرتاح سبحانك, سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك لا جمال إلا لوجهك ولا إتقان إلا لفعلك ولا نفاذ إلا لحكمك ولا صواب إلا في قضائك ولا حلاوة إلا في كلامك ولا حلا. إلا في دعائك ومناجاتك إلهنا, إلهنا إليك تقرب المتقربون إليك تقرب المتقربون في الخلاوات وعن الذي سجد لك الليل والنهار والفلك الدوار والبحر الزخار وكل شيء عندك بمقدار وأنت العلي القهار إلى هنا يا منفس كربة كل مكرور يا كاشف الضر والبلوى عن أيوب يا من أقرب يوسف عين صفيه ونبيه عقوب يا من نجى نوحا من الغرق وإبراهيم من الحرق ويونس من الظلمات وسلم موسى من شر الجبابرة العتاة وأعاذ محمدا صلى الله عليه وسلم من شر الإنس والجان إلى هنا إلى هنا ها هو شهرنا قد انطاوَت عيامه وعزف رحيله ولم يبق منه إلا أقل القليل إلهنا نعوذ بك ان يحظى غيرنا بما ونبقى نحن بذنوبنا ونبقى نحن بذنوبنا إلهنا إلهنا إلهنا نعود بك أي أحذى غيرنا بمعفرك ونبقى نحن بذنوبنا أو ينال فرجك نبقى نحن بهمومنا أو يسعد بعذق رقبته من النار ونعود بصوت أعمالنا إلهنا كما غفرت ذنوبهم فاغفر لنا كما فرجت همومهم ففرج همنا كما مننت عليهم بعتق رقابهم من النار فمن علينا إلى علينا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا إن لم نحظى بعتق رقابنا فيما مضى من أيام رمضان وليالي فيما مضى فيما نسألك يا رب العالمين نسألك يا رب العالمين أن تجعل هذه الليلة التي هي من أرجى الليالي التي هي من أرجى الليالي التي هي من أرجى الليالي, من أرجى الليالي اللهم يا حي يا قيوم لا تجعلها ليله تعوال وعدك من النيران وعدك من النيران لا تجعلها ليله طرد المحرمه يا هدى لا لا لا تجعلها ليلة طرد وحرمان يا رحيم يا رحمن اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم إن علينا في هذه الليلة المباركة يتقربنا من النار ولقاب آبائنا وأمهاتنا. وزوجاتنا وأبنائنا وإخواننا واخواتنا وأقاربنا وجميع المسلمين يا رب يا رب اللهم يا حي يا قيوم لا تجعلنا أشقى خلقك بك لا تجعلنا أشقى خلقك بك أتوسل إليه نتوسل إليك نرفع وكفنا بالضراعة إليك نشعر إليك يا رب يا رب اللهم اعتك رقابنا من النار اعتك رقابنا من النار اعتك رقابنا من النار رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم ما أنزلته في هذه الليلة من خير وبر وعتق وفرج وساعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من شر وبلاء وفذنة وضيق رزق فاصرفوا عنا وعن المسلمين يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم اغفر لكل من حضر جمعنا هذا من قريب أو بعيد من قريب أو بعيد اللهم اغفر لهم رجالا ونساء اغفر لهم، اغفر لهم، وفرج عنهم، واشفهم رجالا ونساء، رجالاً ونساء. اللهم أسعدنا وإياهم بقضاء حوائجنا إلى كل من حضر جمعنا هذا وفي نفسه حاجة. يسألك إياها بين الفينة والفينة يرجو منك تحقيق رغباته فنسألك يا ملك يا ملك يا ملك يا من الملوك فقراء بين يديه اللهم اقض حوائجهم اللهم اقض حوائجهم اللهم اقض حوائجهم برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم اكتب لهم أجر خطاهم اللهم أعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين رحمتك يا أرحم الراحمين إلهانا تقبل من المعتكفين تقبل من المعتكفين اللهم إنهم قد حبسوا أنفسهم لك فنسألك يا ربنا يا ربنا اللهم املى قلوبهم رضا اللهم املأ قلوبهم رضا املأ قلوبهم رضا اللهم تقبل صيامكم تكبل, تكبل قيامكم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم أنزل على أهل هذا الحي رحمة من رحماتك وبركة من بركاتك بارك لهم في أرزاقهم وأهليهم وأبنائهم واصرف اللهم عنهم شر الأشرار وكيد الفجار يا ودود يا غفار إلهنا إلهنا قال حبيبك عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله اللهم يا حي يا قيوم من كان سببا في جمعنا هذا من كان سببا في جمعنا هذا فنسألك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اضحكوا في قبره اللهم املأ قبره رضا ورضوانا وروحا وريحانا مد له في قبره مد بصره اللهم مد له في قبره مد بصره افتح له بابا إلى جناتك جنات النعيم اخلفه في ماله خيرا وفي أولاده خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا إلهنا قد اجتمعنا في ليلتنا هذه وكلنا رجاء في رحمتك وعفوك إلهنا انطرحنا ببابك فإن طرحنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم اجعلها ليلة عزق من النار اجعلها ليلة فرج من كل هم اللهم اجعلها ليلة شفاء من كل مرض اللهم اجعلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلها من اسعد ليالينا من اسعد ليالينا اكتب لنا فيها الرضوان والنجاة من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا يا ربنا اللهم صل على حبيبنا محمد اللهم صل على حبيبنا محمد ما كفر مكبر ما كبر مكبر واذان اللهم يا حي يا قيوم صل على حبيبنا محمد ما صام صائم وأفطار اللهم صل على حبيبنا محمد ما حج حاج واعتمر اللهم صل على حبيبنا محمد ما ذكر كذاكر واستغفر علي آله وصحبه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة تدعى إذا دعا فلا يستجيبون وليؤمنوا لعلهم يرشدون مناجأ مناجأ سبحان من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال يعلم مثاقيل الجبال وماكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار. وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَمَا تُوَارِي مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره سبحانك سبحانك سبحانك من مليك ما أمنعك وجواد ما أجوداك ورفيع ما أرفعك 117. البهاء والمجد والكبرياء والحمد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 إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك تر بنا وتعاليت تبارك تر بنا وتعاليت لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك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 مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأمنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا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 وارفع رايتك وانصر أولياءك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان انصرهم على عدوك وعدوهم مكنهم من رقاب أعدائهم مكنهم من رقاب أعدائهم ثبت أقدامهم سدد رميهم اربط على قلوبهم اجمع بين كلمتهم اللهم من عاش منهم فاكتبه عندك سعيدا اللهم من عاش منهم فاكتبه عندك عزيزا ومن مات منهم فاكتبه عندك شهيدا يدا وخيره من الحور العين ما يشاء وخيره من الحور العين ما يشاء اللهم اخلفهم في اهلهم واموالهم خيرا اللهم عليك باليهود والنصارى شتت شملهم فرق جمعهم بدل عزهم ذلا وغناهم فقرا وفرحهم حزنا وتقدمهم تأفرا اللهم طردهم من ديار المسلمين أضعف قوتهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم أدخل الهلع والخوف والوهن في قلوبهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين اللهم يا حي يا قيوم من استهزأ بحبيبك وحبيبنا من آذانا في حبيبنا نسألك يا حي يا قيوم اللهم أضحك عليه عبادك اللهم شل أركانه عط المفاصلة صم أذنيه اجعل بلاءك يحيط بهم من كل مكان اللهم من استهزأ بديننا ونبينا من قريب أو بعيد اللهم انزل عليه بلا من عندك لا يرد ولا يصد اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك اللهم انتقم من اللهم انتقم منه اللهم اسعد قلوبنا بذل عاجل لهم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من سيئ الأسطام نعوذ بك اللهم من كل داء عضال اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين وخص منهم من حضر جمعنا هذا اللهم يا حي يا قيوم من علينا وعليهم بعاجل الشفاء وارفع عنا وعنهم البلاء والعناء رحمةك يا أرحم الراحمين اللهم إن لنا إخوانا لنا إخوانا على الأسرة البيضاء لا يشكون حالهم إلا إليك يا من أنت أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم اللهم يا من أنت أرحم بهم من كل قريب وأرحم بهم من كل حبيب يا من أنزلت الدواء وأنزلت الدواء اجعل دواءهم يغلب داءهم يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم أسعدنا وإياهم بالعافية ألبسهم لباس العافية اجمع لهم بين الأجر والعافية يا سميع الدعاء اللهم يا حي يا قيوم اللهم ارزق العقيم اللهم ارزق العقيم اللهم ارزق العقيم واشف السقيم ومن علينا بقلب سليم واجعل علينا من خيرك العميم فإنك أنت الله أنت الله الحليم الكريم إلهنا إلهنا يا من قلت عن شهرنا هذا أياما معدودات أياما معدودات إلهنا مضت الأيام ولم يبق لنا من شهرنا إلا القليل اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم. اللهم بارك لنا في شهرنا اللهم بارك لنا في عشرنا واجعلها من خير ليالينا واجعلنا ممن أدرك ليلك القدر ومن انت عليه فيها بعظيم الأجر اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا اللهم اقبل من المحسنين اللهم اقبل من المنفقين واقبل من المعتمرين ووفق المعتكفين وارزقنا وإياهم الإخلاص وارزقنا و...